اجرك الله يا علي اجرك الله يوم مصيبه فاطمه اجرك الله اجرك الله يا علي اجرك الله يوم مصيبه فاطمه اجرك الله اجرك الله يا علي يا حافظ حدود الشرع شيعتك يا حامل الحمه تصرخ باهات تواسيك وتواس النبي بالمحسن وكسر الضلع تواسيك وتواس النبي بالمحسن وكسر الضلع شي وعدك يا حدر علي هل المدامع من دمك شي وعدك يا A'J الله anla ya rahli arts a'j prayika anla ye الله yom hummmosib pubit fin unconditional A'J prayika anla ha leagi ia Display m resisting Ali Truそして Mustafa yom hummmosibf tim algorith ay frontsanta pada egzi pik Jahafa كسر الضلع يا سيدي ما ينجبر وما له شفا كسر الضلع يا سيدي ما ينجبر وما له شفا صيبة الزهرم والحسن والله مصيبة والله مصيبة مؤلمة مصيبت فاطمة ادرك الله ادرك الله يا علي ادرك الله يوم مصيبت فاطمة ادرك الله مؤلم يا <مؤلمة> حجر حلي سيدي هاسر <سيدي> الفلك كسر وضلح من فاطمة يا حلوخ صباح فديك يا حذر علي سيدي يا سر الفلك كثر وضلع من فاطمة يعلوه صباح فدك عن هالوضع يا بالحسن ما ندري شنهل عطي لك عن هالوضع يا بالحسن ما ندري شنهل عطي لك بارس الخندق وأحد يلماتها بالملحمة بارس القندق واحد يالماته بالملحمه جنيكوا يا علي ادرك الله يوم مصيبه فاطمه ادرك الله الله يا علي الله يوم مصيبه فاطمه ادرك الله, الله يا الماتحزك بالحرب يا المرتضى جيوش الحد يا سيفك يا سيف الله عجب يا علي شنه الغمد يا المعد يهزك في الحرب يا المرتضى جهوش الحد سيفك يا سيف الله عجب يا علي شنه الغمد نقرى بجرد يا علي وحصد رقاب الجاحد نقراب جرد يا علي وحصد رقاب الجاحدين باسم مهر طلع من الضلع يا بحسن انت باسم مهر طلع من الضلع يا بحسن ح bel Fatime ajrakalloha ajtakalloha ya ali غدر اصحاب السقيف الخانو والسيد البشار فوقار جرديها علي يا ابن الحسن فارس مضار فوقار علي يا ابن الحسن فارس مضار وانتم من هالفجر اهل السقيف الضال وانتم منها الفجر أهل السقيف الظالمين آه آه كلمات الشاعر الحسيني حيدر خلف الناصري بصوت الردود الحسيني خضر الخفاجي الإخراج والهندسة الصوتية عدنان المياحي ومحمد البياتي